بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا التواكب تسرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ فُتِحَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ كريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون ذي الدين وإن يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغيرين وما وَلَا تَنِّكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرَ